بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم حاميم والكتاب المبين والكتاب المبين إنا جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون عربيا لعلكم تعقلون وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ افنضرب عنكم الذكر صفحا ان كنتم قوما مسرفين افنضرب عنكم الذكر صفحا ان كنتم قوما مسرفين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 وَمَا يَأْتِيهِمْ مِن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ Fahliqna shadda minum batusha Wemadah mithalul awalin Walain s'altehum man khalqa s-semawati wal-ar'da liakoolun Walain s'altehum man khalqa لا يقولن خلقنا العزيز العليم لا يقولن خلقنا العزيز العليم الذي جعل لكم الارض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تحتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا وَالَّذِينَ زَلَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَنَاتٍ مَّيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لَتَسْتَوُوا عَلَى فُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُونِ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إذَا سَتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ على إذا استويتم عَلَيْهِ وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا لهم قرينين سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمُقلِبون وإن إلى ربنا لمُقلِبون وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادٍ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَظْفَاكُم بِالْبَنِينَ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَظْفَاكُم بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا طَلَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا وَإِذْ ذَهَبَ الشِّرَاحُ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوَمَن يُنشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ أَوَمَن يُنشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلَ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا وَجَعَلَ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَالَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ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 بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة بل قالوا وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا, إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة إلا قال مترفوها تَدُونَ وَإِنَّ عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّم عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بأحدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّيْبَرَأٰهُم مِمَّا تَعْبُدُونَ وَإِذْ مما تَعْبُدُونَ إلا الذي فطرني فإنّه سيهدين إلا الذي فطرني فإنّه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون وجعلها كلمة باقية في عقبيه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وأبائهم حتى. بل متعت هؤلاء وأبائهم حتى. Hatta jahamul hak wa rasulun mubin. Hatta jahamul hak wa rasulun mubin. Walaam jahamul hak, qalul wahad sihir, wa ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا ولولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم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 نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعض صخرية. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعض صخرية. ورحمة ربك خير مما يجمعون ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا Walau layakunan Nasi umatahuahta, Lajalna Lajalna, Lajalna, Lajalna, Lajalna, Lajalna, Lajalna, Lajalna, Lajalna, Lajalna, Lajalna, Lajalna, Lajalna, Lajalna, Lajalna, يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ أَبْيُوتُهُمْ سُقْفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِأَبْيُوتِهِمْ أَبْوَابٌ وَسُرُرٌ عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَلِأَبْيُوتِهِمْ أَبْوَابٌ وَسُرُرٌ عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ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 والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إذا جاء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 أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإن منهم متقون، فإما نذهبن بك فإن منهم متقون، أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون. أو نُرِينَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم فَٱمْسِكْ بِٱلَّذِىٓ أُوحِىَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنَ الرُّسُلِ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنَ الرُّسُلِ أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يَعْبُدُونَ أجعلنا من دون الرحمن آلهين يعبدون. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ أُخْتِهَا وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر دع لنا ربك بما عهد عندك وقالوا يا ايها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك, ودع لنا بما عهد عندك ادع لنا ربك بما عهد عندك اننا لا مهتدون ادع لنا ربك بما فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ونادى فرعون في قومه قال يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الانهار ونادى فرعون في قومه قال يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الانهار وهذه الأنهار تجري من تحت أ فلا تبصرون. وهذه الأنهار تجري من تحت أ فلا تبصرون. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلو لا ألقى عليه أسورة من ذهب، فلولا لا ألقى عليه أسورة من ذهب فلو لا عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين أو معه الملائكة مقتلين. فاستخف قومه فأطاعوه فاستخف قومه فأطاعوا. إنهم كانوا قوما فاسقين إنهم كانوا قوم فاسقين فلما أسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين.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 ولما ضرب ابن مرية مثلا إذا قومك منه يصدون ولما ضرب ابن مرية مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلها تنا خير أمه وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إنه إلا عبد أن عمن عليه وجعلنا إنه إلا عبد أن عمن عليه وجعلنا وجعلناه مثلا لبني إسرائيل وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلِ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ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 وإنه لعلم الساعة فلا تمترون بها واتبعون هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم ولا يصدنك الشيطان إنه لكم عدو مبين ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى في البينات قال قد جئتكم بالحكمة ولم جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون فتقوا الله واطيعون. إن الله هو ربي وربكم فاعبودوه. إن الله هو ربي وربكم فاعبودوه. هذا صراط مستقيم. هذا صراط مستقيم فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ دِينِهِمْ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بقتة وهم لا يشعرون؟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 الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ودخل الجنة أنتم وأزواجكم تحبون، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. وفيها ما تشتهيه الأنفوس وتلذ الأعين وأنتم فيها, وأنتم فيها خالدون وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أنتم وها بما كنتم تعملون. وتلك الجنة التي أورثتمها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن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 ونادوا يا مائك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمر فإنما مبرمون أم أبرموا أمر فهنا مبرمون أَم يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ أَم يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ فَلَا وَرَسُولُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ بَلَى وَرَسُولُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ قُلْ كان للرحمن ولدٌ فأنا أول العبدين قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وهو الحكيم العليم وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا إلا من شهد بالأخت وهم يعلمون إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولَعِنْسَ أَلْتَحُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَ اللَّهُ فَأَنَا يُفْقَوُونَ فَأَنَا يُفْقَوُونَ وَقِيلَهُ يَا رَبِّ إِنَّهَا أُلَاءِ قَوْمُ قله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون فسوف يعلمون